باب الصدق كتاب كرياض الصالحين ولله الفضل والحمد والمنة تنا صنعينا بلي كتاب كرياض الصالحين كتاب كرياض الصالحين كتاب كم لانغو اناوفات انباؤ امام النووي اميوپا انواني يا باب المراقبة باب المراقبة <mulangu> huu imamu nawawi katika kitabu chaki, salihin Ndiyo, ame baada ya wa ukweli na na na alhamdulillah tuliweza kukamilisha masail na ahadith, na masala ಬಲಾಂಗೋ ಹಮಾಮಿ ಕಚ್ ಕಾತಾ ನಾಲ್ದೀಫ ಜನಿಯಾನ ಮಸ ಅಲ ಅನಾಜೋಮಾನ ನಮಲಾಂಗೋ ಓಲಿ ಪುಫಕಿ ಹದೀಫ katika ಕಾ ದರ್ pamoja na ಅಹಕಾಮ Au Au au masail ya ya ya na hadithi hiyo Mwisho kabisa tukapata masala ya ghulul. Tukasema ghulul ni aina ya khayana, Ambayo uh, inatokea katika maisha ya manadamu, katika yale mali, au katika maisha Inapelekea mali mali kile kitu anachokichukua Miongoni mamali, au miongoni ಅಂಬಾ ತುಕೇಾಮಚಿಕಿಚು ಚೋ ಕಿಚಕೋ ನೆ ಮಾಲಿ ಆಂಗಿ ಕಚಕ ಇಸಾಬು ಅಂಬಾಯೋ ಚೋ ಮೈ ಸಲಹ ya kwamba imeharamishwa mlango huu wa leo ambao tutaofungua inshaallah inaitwa babul muraqaba tuta kwenda nao kadhalika inshaallah imam an-nawawi hakuweka hadithi nyingi sana katika babul muraqaba hadithi zake takriban ni kama vile babu as-siddiq haziizidi takriban kama hadithi 10 au aqal min dhalik biqalil kwanza kabisa tunafafanua nini maana ya muraqaba muraqaba معنى مراقبة الله عز وجل مراقبة ما نأكي يا إخوان نحن نقصد ونظرنا ونصابه مراقبة بك يأكي كما في الايمام النووي أما يصابه باب المراقبة بك يأكي لكن ونعك الصدية ونظرنا تم كهيل المراقبة ما نأكي نمراقبة الله عز وجل نكو نخوف نكو موقوف الله سبحانه وتعالى يقوم ب Yaya nakuona na yuwa kwangalia Kwa hivyo manadamu akiwa na hii iman katika nafsi yake Anangiwa na kofu, na kicho Na daraja ya iman Haiwi sawa na yule ambaye hazingati Wala hafkiria kwamba Allah subhana wa ta'ala yuwa mwona na yuwa mwangalia Hu mlangu ayu alikhwa ni mlangu mzitu namoje na kwamba pengine imamu anaoi hakuweka hadithi nyingi ndani yake walakin ni mlango ambao yahumu al kabira wa saghir arrajula walmara almu'min walmuhsin wagaher haula ni mlango ambao unamhusu kila mu'min awe mkubwa awe mdogo mwanamume mwanamke almuhim annahu baligh hadha albab yakhussu hu mlango ikhwan ni mlango ambao utafaa tu zingatie sana ni miongoni mwa ile milango mizito ambayo kwa hakika si rahisi muislamu kuiipata na kuiotekeleza kwa hivyo inahitaji inahi mlango huu mujahadatu an-nafs muislamu kupambana na nafsi yake kiasi cha juu mpaka afike katika hii daraja ya muraqaba aliyohitaji mtume sallallahu alayhi wasallam na kama tulivyowaambieni mwanzo wa ufunguzi wa, wa mlango huu muraqaba maana yake ni muislamu kumraqib Allah subhanahu wa ta'ala yaani muislamu kuzingatia kuwa Allah azza wa jal anakuona na anakuangalia hii imani na hii shuur na hii ihsas ndio inampelekea mwanadamu kufika daraja ya hasha na kufika daraja ya hofu ikawa muislamu amuogopa Allah subhanahu wa ta'ala na ndipo hapa muislamu anafika ile manzila ya kuwa inakuwa ni sahali kwake kutekeleza yale Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha na kukatazika na yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amemkataza hii ndio haya ndio masuala ya muraqaba kwa hivyo tunapozungumza katika masuala ya muraqaba katika maisha ya muislamu ni pale ambapo muislamu anapofanya jambo katika maisha yake liwe ni katika ibada au katika mambo ya kawaida ambayo yanafungamana na ahkam saa zote katika nafsi yake inapita kwamba anayeniona na aneniangalia katika kazi hii ni Allah Subhanahu wa Ta'ala Kabla ya kuangalia morakaba tu al-insan Kabla ya kuangalia morakaba mwanadamu anapo kuangalia Tupige mfano ambao pengine unaweza kusahilisha kufahamu mlangohu Kabla ya kuingia katika masala ya ndani katika ayati na baadhi ya ahadith Alizotaja imamu nabawi Muslimo na pukua kazini Kwa luga ya kileo na pukua yule ahasa yule ambaya miyajiriwa Maranyingu na kuta mfanyikazi Ambaya miyajiriwa hamu yake na fikra yake kubwa mara nyingi katika akili yake ni kujaribu kumridhisha yule aliyemwandika kazi ambaye ni employer kwa hiyo anafanya bidii anakuja kwa wakati ili aonekane kwamba amekuja kwa wakati na anajaribu kuangalia ile masaa ya kazini sasa hutokea mara kwa mara mwanadamu akateleza na kuteleza kwake anajaribu atafuta fursa au njia ya kukimbia mathalan kuondoka pale kazini Lakini kitu kuna chomzuia ni angalia jee tajiri yuko au hayuko. Mwajiri alimuandika kazi yuko au hayuko. Yomwona au hamwoni kama kuna makamera pale iwangalezi la kamera za fanya kazi au wazifanyi kazi. Kasa lau kama yule tajiri pengine hayuko yuko safarini au hashuguliki na masala kuangalia liyoko kazini na ambaye hayuko unakuta hapa nalipopale panapotokea masala ya adam ilmubala mtu kutojali nalipopale waundoka yu yuenda zaki. yaitwa kugonga kwa hivyo yao ngia kazini asubuhi pengine saa 3 saa 4 yiko nyumbani mbona unrudi bwana ah sifichagonga tusha bwana tushagonga kampuni ambayo yowalipa mshahara yachukua mshahara mwisho mwisho wa mwezi na mshahara ule ambao yachukua mwisho wa mwezi amesaini taaqud yani uh, mafungamano au maelewano na yule tajiri kwamba atakuwa kazini masa fulani mpaka masa fulani halafu anarudi anavunja ba'd albunut baadhi ya yale, yale, wale wale ambao walokubaliana katika ule mkataba kisha yeye upande wake anachukua mshahara kamili hujawahi kumuona muislamu atasuko moja mshahara mwezi katika ule mshahara yuaukata ampa ule tajira mwambie angalie hizi shilingi 5000 6000 hizi naona mimi si zangu maana hii ilikuwa siko mimi kazi yahsul hazi ikhwan hada ma yahsul tasa hapa tunapozungumza masala ya muraqaba ni kuwa muislamu kwanza katika maisha yake yote huu ni mfano ambao tunapiga katika masala ya kikazi lakini katika maisha ya muislamu yote yote kwa jumla muislamu kwanza kabisa afa angalie muraqabatu llahi aza wa jalla pale muislamu kabla hujatoroka kazini angalie Allah subhanahu wa ta'ala yarani au la yarani sasa ndio baada ya hapo uje katika masuala ya tajiri uje katika masuala ya yule meneja aliyekuwa pale ambaye anaandika alioingia na aliyetoka aliondoka mapema wa hali kadhalika lakini kabla ya hapo muislamu kwanza yastashir bi anna allaha subhanahu wa ta'ala yarah hapa sasa ndipo mwislamu anapoanza kutambua masuala ya muraqaba kwa hivyo hii iman au hii rutba au hii martaba ya muraqaba ayo ikhwa lao waislamu wataweza kusimama nayo kufanya bidii tuifikie hii martaba ya muraqaba basi utakuwa subhanallah waislamu wataweza kupeleka mambo yao mengi katika maisha bila hata kuweko na sharia bimaana bila ya kuweko na mtu kuangalia ye huyu afanya kazi au huyu afanye kazi huyu atekeleza huyu atekeleze mafi ahad haya ndio masuala ya moraqaba ambayo muislamu anafasa zote hilo swala alitambue lakini katika maisha ya leo subhanallah jambo hili ay walikhwa ambalo linafungamana na imani ni jambo ambalo kidogo lina udhaifu fulani katika maisha ya wengi katika sisi waislamu ndiyo maana tunaposoma hadith kama hizi au milango kama hii ile itaja wa wanazuoni katika vitabu vyao inafaa milango hii tuitegee masikio kwa makini na tuifungulie fahamu kwa makini kwa sababu tunazungumzia masuala ambayo wengi katika sisi waislamu tumefeli ndani yake na tumeanguka ndani yake imekuwa leo hali yetu kama vile alama zile ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameztaja za wanafiki katika miongoni mwa alama za wanafiki Allah Subhanahu wa Ta'ala ametaja katika surati An-Nisa anasema yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yabayituna ma la yarda min al-qawl وكان الله بما يعملون محيطا معنى هذه الايه يستخفون من الناس منافق يستخفون اي يستترون من الناس ونجيفيتشا فيتشا ونج ونجيفيتشا قطكمانا ونجي نواتو ونجي واسواوني ونبكو ونفانيا مكوسا ولا يستخفون من الله لكن هو جيفيتشني الله سبحانه وتعالى وهو معهم ان الله عز وجل سبحانه معهم بعلمه انا واونا وقتي اولي هاي المننو انو بيزغومزا انا اسikia الى ما ننه انا وييظومزنا نا يله مبا نا ييپنگ الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك كولا وكان الله بما يعملون محيطا فسه هي ني صفه يا منافق اذا من صفات المنافقين انهم لا يستترون من الله لكنهم يستترون من الناس يستترون من البشر لو انكت مسلم ايweza kuogopa kufanya maasiya au kufanya makosa au mambo mabaya اذا كان الناس ير يروا yowapo watu wana muona fa huwa yastahi au yakhaf min ayuni nas au gopa macho ya watu lakini nahula yastahi min ayuni Allah haogopi macho ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye yamuona fi kulli lahza wa fi kulli falta hapo ndipo palipo na masuala mazito sasa masala kama haya muislamu saa zote akiwa nayo katika fahamu yake na katika moyo wake na katika akili unakuta hata yale madhambi mengine ambayo yanaitwa madhambi sugu madhambi sugu ni miongoni mwa ile madhambi na makosa ambayo ba'dhu almuslimin ba'dhu alikhwa ba'dhu ashabab wanaifanya katika hali ya siri fi halat sirriya la yaalamuha illa hu wala yatl'u alayha illa Allah hayajui makosa haya isipokuwa yule anayyafanya peke yake sababu amejificha na hakuna anayayaona isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huyo muislamu anapoanza kuleta istihdar istishuar na hisas ya kwamba Allah azza wa jall yuramibu anamwona anaanza kurudi nyuma na hakuna dawa kubwa ya maradhi kama haya au madhambi kama haya ambayo ni madhambi zugu kuliko dawa ya muraqaba wengi katika ikhwa shabab na wengineo wanauliza mara nyingi kuna kuna toka maswali ni baadhi ya shabab kutoka kwa baadhi ya vijana na wengine hata watu wazima Mimma ni bitulu bihathihi almasaib wa bihathihi dhunub Wambawa wamepewa mitahani ya, ya bala ya ma, madhambi kama haya na makosa kama haya Le makosa ya kisiri siri Ambo ya nafanyika hakuna na yaona Na mengini ni makosa sugu ambo ya naendelewa kwa mudamrefu kwa muslamu Inakuwa mpaka ni aada yake Kufanya makosa kama yale Kufu muslamu maranyigi huriza mimi ni fanyaje Mada afaad Mimi ni fanyaje kuna hili kosa mbalo ni melifanya sasa ni miaka lakini siwezi kuliacha kila nitaka kuliacha naona bado nalirudia kila nitaka kuliacha nalirudia walifanya vipi walifanya kwa kiwapi yake bisiri la yarahu احد katika طبعا katika akili yake احد hapa ni mwanadamu احد katika ufahamu wa mwanadamu hamuingizi Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo manapopotoshka ya kwamba la yarahu احد lakini hakumbuki Allah subhanahu wa ta'ala anapotoshka ni kwa pale mwanadamu sasa anakuwa na ujasiri wa kufanya wa kufanya madhani warau dathu lati huwa fi baitiha an nafsi wa ghalqat al abwab yule mke wa azizo misr alipomtaka yusuf alayhi salam akamwata al kamotea mpaka alipoingia chumbani ghalqat al abwab akafunga milango sababu ya kufunga milango ni ili asije mtu akamuona lakini hapa ile احد katika tafsiri ya mwanadamu kawaida hamweke haiki moraqabatu allah azza wa jalla yakamba allah azza wa jalla subhanahu yarah tasa na makosa mengi ambayo mwanadamu anayafanya makosa ya khiana makosa kadha wa kadha ambayo mwanadamu kwa kawaida hawezi kuyaona wala hayajui lakini allah subhanahu wa ta'ala mutali'un عليها kwa hivyo mwanzo kabisa yale khu tunaanza kufafanua mama an al muraqaba al imam ibn qayyim al jawziya rahimahullah ta'ala katika kitabu chake madarij السالكين أنا سيما مانا ما يا مراقبة هو دوام علم العبد دوام علم العبد وتيقنه بأن الله بأن الحق سبحانه مطلع عليه ظاهرا أو سرا وجاهرا سرا وجاهرا ابن القيم رحمه الله تعالى أسيما كتفسير يا مراقبة ما أنا ياك أسيما دوام علم العبد ni kule kudumu kujua mwanadamu kule kudumu mwanadamu kujua watayquni hi na kuwa na yaqin bi anna alhaqqah subhana ya kwamba allah subhana wa ta'ala ambaye ni haqq mutali'un alayhi kwamba yuumona fi sirri wal jahar au fi sirri wal alan katika siri na katika dhahiri allah subhana wa ta'ala yuumona mja wake hii ndio maana ya muraqaba dawamu ilmi alabd وتيقنه بان الحق سبحانه مطلع عليه في السر والعلم فاذا هفت نفسه وكati nafsi yake inapompelekea mwanadamu huyo ila al-maasi inapompelekea kwenda kufanya maasi alima ilm al-yaqin mwanadamu anajua ilmu ya yaqin anakuwa pale analeta ilm katika fahamu yake na katika nafsi yake anaileta ilm ambao ni ya yaqin bi anna Allah subhanahu wa ta'ala لا يخفى على ما في نفسه الله سبحانه وتعالى حق كنا كنجميطا او كنما امبacho hakijui ketika yale yanayojiri katika nafsi ya mwanadamu wa ala sirrihi wa jahrihi na kwamba Allah azza wa jalla kadhalika anajua sirri ya mwanadamu na anajua dhahiri yake wa an la yakun ahwana an nadhiri na ilai na kwamba asiwe Allah subhanahu wa ta'ala ndie alieduni kabisa miongoni mwa wale wanaomwangalia hii kwa jumla ndio tafsiri ya ibn qayyim aljawziya katika tafsiri ya tamko la muraqaba kwa hivyo muraqaba ni pale mwanadamu anapokuwa na elimu ya kujua ya kuwa allah subhanahu wa ta'ala alhaq tbaraka wa ta'ala muttali'un alayhi yumona na zaidi ya kumona idha hafat nafsuhu ila alma'siyah nafsi ya mwanadamu inapompeleka kwenda kufanya jambo la au jambo la makosa alima ilma alyaqin anapata ilmu ya yaqin pale wakati ule ya kwamba allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu khafaya fi khafaya nafsihi au ya'lamu ma khafiya fi nafsihi allah subhanahu wa ta'ala anayaju ya na yote aliofitamana katika nafsi yake wakati ule mwanadamu pindi sheitani anapokuja kuujaribu kumshawishi kumpeleka katika madhambi kumpeleka katika baadhi ya maasi kumpeleka katika mambo ya makosa kufanya jambo ambalo linakwenda kinyume na amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake na sasa wakati ule inapomjia elimu ya yaqeen katika nafsi ya mwanadamu anakumbuka kuwa Allah Azza wa Jalla ya'lamu ma khafiya fi nafsihi Allah anajua yale aliyofitamana katika nafsi ya mwanadamu wa annahu la takhfa alayhi khafiya na kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuna kitu chochote ambacho kinapita hapa sasa unakuta mwanadamu anaanza kuisawazisha nafsi yake na kuiweka katika barabara ya sawa na kujaribu kupigana nayo na ile na zile makaidi ya shaytan na zile igwaat za shaytan na zile waswasa za shaytan anapambana nazo kwa hivyo silaha kubwa ya kupambana na waswasati shaitani na igwaa ya shaytan ni kupitia kwa silaha ya muraqabati Allah azza wa jalla leti katika akili ya katika akili ya mwanadamu analeta katika akili yake anateremsha katika fahamu yake ilmu ya yaqin ilmo ya yaqini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yaalam ma khafiya fi nafsihi na Allah subhanahu wa ta'ala mutali'un ala ma fi nafsi. Sasa pale mwanadamu anamuona anaanza kuiuliza nafsi yake anasema mimi kef inakuwaaje kwamba simuonei haya simuonei haya Allah subhanahu wa ta'ala wakati yaniona mimi nataka kufanya mambo kama haya. Sasa anaanza kupigana na ile nafsi yake. Iwapo kuna ada ambayo imekuwa sugu haitaki kuondoka miaka ingia miaka toka mwanadamu anayo ada ile ambayo yafanywa kisiri siri yafanywa kwa njia ambayo mafi احد yaalam hizi ada wala yatlaa alaiha illa Allah hakuna naeona isipokuwa Allah subhanahu wa taala what were you asa ukanza kuleta muraqabatu Allah azza wa jalla subhana unaanza unaanza kuona nafsi yako inaanza kupata nguvu na shaytan wakati ule sasa ataanza kudhoofika ule shetani ambaye ndiye yelekuwa kivivia yale maasiya yawe mazuri kwa sababu yale maasiya yanaviviwa na shetani kivivio kwa shetani maana yake yoyazyinuh. Shetani anaipamba ile ile yale maasiya. Anaipamba kwa sababu maasiya kawaida ni mabovu. Maasiya kawaida ni mambo mabaya, ni mambo ambayo yanikudhi, ni mambo ambayo sio mazuri. Ndazo shetani wazayyana lahumu sheytanu a'malahum fasaddahum anisabil Kazi ya shaitani kawaida na yakuya pamba Jambo atalikiwa baya vipi Shaitani atakuja atalisawirisha Atalipamba, ataliweka katika sura nzuri Amletema na adamu alifanya Nasa unaliona lile jambo yu nizuri Pindi unapomaliza lile jambo kulifanya Sasa wakumbuka Laa, mimi likuwa jenka alifanya jambo yu Kweli ni baya, sasa wanza kujuta Yali majutu ni ushahidi Na dalili kamili Ya kwamba jambo lili likuwa si zuri Na jambo baya Na lau kamba lilikuwa jambo zuri usinge juta das haya ni majuto ni ushahidi ya kwamba nafsi ya mwanadamu imekuwa na hali ya unyonge baada ya kujua kwa sheitani ameshinda nguvu sasa wakati ule sasa wa kukaribia katika mahsia na kuelekea katika mahsia muislamu anapoleta muraqabatu allah azza wajal ndipo anapoweza kupambana dhidi ya vita uh, dhidi ya sheitani na wasawi se sheitani nazila igwa zashaitan kwa sababu kaida ya sheitani ni dhaifu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala inna kaida shaytani kana da'ifa unahitajia muraqabatullah na kwa kuwa si jambo la rahisi linakwenda step baada ya step muislamu lazima atkuwe hatua hatua moja baada ya nyingine moja baada ya nyingine mpaka utafika ile manzila waliofika wale ibadullah asalihun utafika wale ibadullah asabiqun na wale ibadullah ambao Allah subhanahu wa ta'ala liwasifu kuwa almuhsinun waliofika daraja ihsan kwa sababu daraja ehsan martaba ya ihsan katika dini ndio aala aala maratibuddin ndio martaba ambayo ndani yake inapatikaniwa muraqaba kwa hivyo mtu kwanza anapita martaba au daraja ya uislamu kisha anapanda anaingia katika daraja ya imani kisha anapanda nafikia daraja ya ihsan ukifika daraja ya ihsan ndipo hapo unapata muraqaba kifu napata muraqaba allah tume alayhi salatu wasalam alipoulizwa na jibril akhbirni anil ihsan قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك هيو الاحسان هسه الى فان لم تكن تراه فانه يراك ديو مراقبه الله عز وجل هسه هبا ديو تفسير ابن القيم الجوزيه katika masala ya muraqaba na baada kufafanua tafsiri hi tamko hili la muraqaba ambao nitamko zito na jambo ambalo lina uzito mkubwa katika maisha na imani ya Muislam kama tulivyobainisha na ni jambo ambalo linamtofautisha Muislamu na miongoni mwa sifa za wanafiki na ni jambo ambalo linaichunga imani ya Muislamu ikawa iko sawa kwa sababu bila muraqabati Allah hatha wajal imani ya Muislamu itakuwa inanyafuriwa inanyafuriwa ina, ina, na shetani inanyafuriwa na vile vishawishi vyote ambavyo vinakuja kuharibu shetani eh, vinakuja kuharibu imani mpaka imani ya Muislamu inakuwa inakuwa ni dhaifu au haimo kabisa kama ambavyo tutakavua bainisha katika baadhi ya hadithi ambazo zitakuja chini ya mlango wa muraqaba Imam Nawawi rahimahullah taala baada ya hapo akatupeleka moja kwa moja katika ayat akataja baadhi ya ayat ambazo ndani yake tunaona muraqabatullahi azza wa jalla wazi wazi baadhi ya aya alizozitaja Imam Nawawi wala hakukusudia kutaja hizi aya kuutaja aya zote zilizo na muraqaba alitaja baadhi ya aya kama mfano kwa mfano akataja ile aya ya surati ash-shuara الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين الله سبحانه وتعالى امباي انا كونا حين تقوم وقت انaposimama وتقلبك في الساجدين نپindi unapogeuka pamoja na wale ambao wanaogeuka wakati wa kusujudi katika ruku' na katika kusujudi الله سبحانه وتعالى na waona wale wote wanaoswali usiku na wale wanaosimama usiku kwa kuswali الله عز وجل سبحانه يراهم فلهذا الله عز وجل كذلك hapo anakuona hi aya inazungumzia masuala ya moraqaba anna allah azza wa jalla yara kila shay wa mutali'un ala kulli shay aya nyingine ya alihitaja imam nawawi hatukusudi kuingia kuzama ndani katika masaa ile tafsiri kwa sababu kikao hichi ni kikao cha hadithi kwa hivyo tutakwenda moja kwa moja katika masuala ya ahadith hadithi zingine zilizo stajia imam nawawi rahimahullah ta'ala ni ile hadithi inayosema afwan aya inayosema allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa huwa ma'akum وهو معهم اينما وهو معكم اينما كنتم وهو معكم اينما كنتم كذلك من الايات امتجها امام النووي رحمه الله تعالى عليه ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء في سوره ال عمران كذلك من الايات امتجها ابن كثير ان ربك لبالمرصاد اكسم بعض منن هايا والايات في ذلك كثير na aya katika masuala ya moraqaba aya nyingi sana hakutaja zote imam naawi angalia aya moja miongoni mwa aya nyingi ambazo imam naawi zingine ya kuzitaja aya ambayo itoisoma sisi mara kwa mara katika suratul mulk alladhina innal ladhina yakhshawna rabbahum bimaadha bilghayb innal ladhina yakhshawna rabbahum bilghayb tushawi sisi kutahamali na kuangalia kwa makini mama ana hivi aya ان الذين يخشون ربهم بالغيب wale wanaumugupa wanakuwa na hashiya na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ghaib kwa ghaib sasa iko hashiya nyingine ambayo sio ya ghaib kuna hashiya nyingine ambayo hii wa wanadamu wengi na waislamu wengi pingine wanayo hashiya kawaida leisa bilghaib kama tulivotajia mwanzo wa darasi fimathla'i almuhadhara ya kwamba kuna baadhi ya watu rubama yatahasha min baadhi alatham يبتعد من بعض الذنوب ان يجيء كباله ما ذنبي او بعضا مكosa اkiwa مبليه اعواط امام الناس هذه خشيه لكن هل هذه الخشيه بالغيب هسه خشيه بالغيب ديو تجوا والله واؤمني واقوي بين المسلم ان يكونه بكياته ماكنا عيون مغيره اني همونا الا من الا الله تبارك وتعالى هسه ها واؤمني او اللي وصفه الله سبحانه وتعالى ان الذين يخشون ربهم بالغيب lahum maghfiratun wa ajrun kabeer hasa hapa kuna mambo mazito eikhwana ndio haya masuala ya muraqaba ambayo anayozungumzia imam nawi kwamba zimekuja aya nyingi nyingi nyingi sana katika qur'an zazungumzia masuala haya tuje katika ahadith alizozitaja imam nawi rahimahullahu ta'ala hadithi ya kwanza ni hadithi ya umar ibn al-khattab hadithi ya umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ambayo ni ambayo rawahu muslim amepokea imam muslim hadithi hii eikhwana hadithi inajulikana inaitwa kwa jumla uh, wanazuoni wanaita hadithu jibril hadithu jibril ni hadithu ya jibril maana ya kusema ni hadithu jibril ni hadithi ambayo ile aliyoshuka ndani yake jibril katika sura ya mwanadamu kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akamuliza maswali akaja akamuliza akhbirni anil islam akhbirni anil iman akhbirni anil ihsan akhbirni ani saa pakamoisho hadithu I mean, ayempokea uh, khalifa au sahabi umar uh, ibn al-khattab radiyallahu anhu Hadithi hii ya ikhwan Hatuto izungumza katika Darsa hii Kwa sababu isha pita tafsiri yake Na maelezo yake kwa kirefu Chini ya kitabu cha al-40 nawawie Katika kitabu cha al-40 nawawie Hadithi hii iliko ni hadithi ya pili Wala mbawa nakumbuka pamoja na sisi hapa Tuliaza na kitabu cha al-40 Cha huyu huyu imamu nawawi Tukaileze halithi kwa kirefu Lakini imamu nawawi kwa ufupi kabisa Ili tupata kufahamu halithi hii Imeingia vipi katika masa ala muraqaba tumewatajia kwamba ndani yake Imam Nawawi katika hii hadithi ametaja Mtume صلى الله عليه وسلم mambo ya ihsan Jibril alimuuliza Mtume akhbirni alil ihsan qala al ihsan an ta'bud allaha pakamoisho wa hadithi hii ndio sababu ya hadithi hii kuingia katika babul muraqaba na akaiweka Imam Nawawi kwa ni hadithi ya kwanza kwa hivyo hatutoi zungumzia ikhwan sababu ya kutunga wakati hadithi hii imepita katika kitabu cha riyadus salihin hadithi ya pili baada ya hadithi hii ya Umar bin Khattab Imam Nawawi akatuikia hadith nyingine ya pili ambayo ni hadith ya Abu Dharr Jundub ibn Junadah wa Abu Abdurrahman Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhumah wote wawili Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam itqillah haythuma kunt wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin-nasa bi khuluqin hasan hal hadith rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan sahih halith hi ya ikhwan fi ba'd bi ba'd nusakh wa qala hadithun hasan kuna nuskhah bali bali nuskha nyingine zinasema imam athrimidhi qala hadithun hasan na nyingine zinasema hadithun hasan sahih maelezo ya hadithi hii upande wa isnad na upande wa matn kadhalika zote kwa kirefu imekwisha tumekwisha kuizungumzia kadhalika katika kitabu cha riyad katika kitabu cha 40 nawawia kule umetangulia kadhalika kwa hivyo التي نزول مزي مرة أحد déserte بللati بلت مرفوك وهو وقت خفو بأسرار الأحيان يوك profesر الحديثية التخذ الله 주세요 هناك يجب تفسيريangan ت dedi فقالじゃ المسلمology bsتسما الان الهمية ويجب أموتô سنوء retr Mant aquell ان تقال Sne Cara التخذ الموقف علميكم العأر الأحيان إذا كنت مع الناس التقل الله إذا كنت varsك التقل الله عن Werji التقل الله وعان Tack التقل الله م 마� smell الله سبحانه وتعالى Ukiwa pahali ugenini, watu hawa kujui, mungo piya Allah subhana wa ta'ala. Ukiwa katika hali ya furaha, mungo piya Allah subhana. Ukiwa katika hali ya huzni, mungo piya, haithu ma kunti. Fi ayi hala ten kunti. Kwa sababu, utokea baadhi ya awqad, muislamu, au baadhi ya waslamu. Pindi anapokuenda katika sehemu za ugenini. Pesehemu ambapo, hakuna mtu anayemjua. kasa yale macho yanayomwangalia ni macho ya watu ambao hawamjui inakuwa hakuna tena masuala ya haya ndipo pale unakuta muislamu anakuwa na ujasiri wa kufanya baadhi ya ma'ath yubarisallahu subhanahu wa ta'ala bil maasiat yubarisallahu tabarak wa ta'ala bil bil maasiat ndhaia mambo yako ayuha alikhwa mambo haya yako unakuta baadhi alikhwa ma'al asaf wal yaad billah inatokea baadhi alikhwa niwa mfano ambao hivi sasa Ni katika ele mambo ya kusikitisha kiasi fulani Kiasi fulani Ya nasikitisha katika mshtamaata al-islamia leo Baafu Ikhwani na baadhi ya ndugi zetu Hasa vijana wetu Wale ambao wanaupata fursa ya kuanda kusoma Masomo ya mbele katika vio viku Mina l-ikhwa wa mina l-akhawad Katika vijana wakiume na katika vijana wakike Wanapokuwa katika Miji hii yetu ya kislamu Fahali ambapo wa islamu ni wengi pahali ambapo kuna jamaa zao pahali ambapo kuna watu wao mara nyingi utawaona katika hali nzuri ya istiqama utaona katika hali nzuri ya uislamu wana swali wa kwa misikitini na kama ni watoto wa kike utaona wamevaa vizuri wako na wamevaa wako katika hali ya hijab pengine ya kisawa sawa wameona jitahidi kuvaa kadhalika alhijaba shar'i na wako katika msimamo mzuri pindi baadhi yao wanapokwenda ugenini ugenini ni pahala ambapo imetokea sababu ya kwenda si siku yake leo kuzungumzia hukumu ya kwenda huko lakini inapotokea kwamba wamefika huko kwenda kusoma sehemu mbalimbali imma fi dakhili albilad ndani ya miji hii yetu lakini ni sehemu zingine za mbali sehemu kule za bara na kwingineko au kharijil balad au nje ya mji wanapofika kule baadhi ya watu wanaona kwamba wako katika hali ya uhuru baadhi ya شباب wako katika hali ya uhuru wako free sasa wana uhuru wa kufanya anachotaka ni baba le kama muone na kijana wa ki islamu hamna tena cha swala la yusalli kama ni watoto wa kike pengine ametoka hapa walilahi alhamdu walmina amekuwa katika hali ya uislamu amesimama katika hijab yake sawa sawa akienda kule baada ya masiku machache lao utakwenda kuzuru ukija ukioneshwa ndio huyu yule binti ya islamu aliyekuwa kule mji fulani au mtaa fulani au sehemu fulani la tusaddiq aklak wala tusaddiq عينك mato yako na akili yako huwezi kuisaidiki unasema haiwezekani maana kpale ukimwona tu fi awwali wahla wa fi awwali nadra katika mandhari ambayo haifurahishi wala haikubaliki kabisa kisheria mavazi ya kusikitisha limada sababu yuko pahali ambapo hakuna naye mjua hakuna naye mjua na hapo haasilu ayo ikhwa haya mambo yanatokea leo katika mshtamiat alislamia wanowapeleka watoto wa kike kule katika sehemu hizo ni sisi sisi waislamu kina baba sisi ambao ni ni ni, ni, ni masulihin sisi ambao ni auliaul umur ndio tunawapeleka vijana wetu kule tunawabebesha masulalia tumewapeleka kwa imani au kwa, kwa kwa kwa dhana nzuri ya kwamba wamekenda kusoma wanakuwa wanachukua elimu na elimu zingine pengine huenda zikafika daraja ya fardhu kifaya hasa ilmu kama ya tiba kwa mtoto wa kike ili arudi pengine aje asomee masuala ya gynecology masuala ya kuzalisha ili watoto wa kike wapate kuzalishwa na wanawake wasizalishwa na wanaume lakini mnakuta inakuja mambo ya kusikitisha mambo ya kuvunja haya mambo ya kuvunja na kuharibu uislamu yanatokea na hii yote ni kwa sababu ya qillatu almuraqaba na kwa sababu ya ghiab almuraqaba au alwazi kasa ile wazi na muraqaba inapoondoka nilipo nakuta muislamu anakuwa na ujasiri haya inateremka haya inaondoka na haya inapoondoka ni kama vile muraqaba inavyo unavyojenga muraqaba unajenga kidogo kidogo haiji fi awwali wahla huwezi kuwa na muraqaba fi lailatin wahida au baina lailatin au baina lailatin wa duhaaha yaani ukalala ukamka siku hiyo wewe ushakuwa muraqib lillaahi aza wa jalla fi qimma inakwenda tadrijiyan kidogo kidogo na unaungeza bidhi, unaungeza bidhi, mpaka utafika ile martaba, wali ufika wali asabikuna alawaloon. Unaweza ukafiki ya kule. Hae, si mambu ambayo, ni taajizia, ni mambu ya naweze kana, na wali yafanya wali wa naume, wali utangulia mbeli Allah subhanahu wa ta'ala. Rijal, sadaquu maa ahadu allaha, alayhi. Na fili fili haya, ya ikhwan, ina kwenda tadirijia. Haya inaundoka kathalika kidogo kidogo. haya hayondoke kwa siku moja huwezi kumkuta mtoto wa kike feilailatin wa dhuhaha au fi ghamdati 'ayn pale pale kavu hijam yake yote siku moja akatoka akatoka na nguo ambayo ile aliyotaja mtume sallallahu alayhi wasallam kaasiyatun 'ariyat la haitokei siku moja inakwenda kidogo kidogo kwa sababu barabara ya shaytan ni khutuwat shaytan anapeleka watu katika khutwa ya ayu alladhina amanu la tattabi'u hatua za shaytan shaytan ame kutengezea steps unapita step ya kwanza ukimaliza anapeleka step ya pili ukimaliza anapeleka step ya tatu ukimaliza anapeleka step ya nne na kila step akikupeleka unaona ile step inayokuja inakuwa sahali na kila step inayokuja unaona kule mbele inakuwa sahali barabara ya shaytan anakutengezea kupitia kwa silaha yake ambayo inaitwa wa zayyan lahu shaytanu a'malahum fa saddahum anisabii Kwa hivu, mas'ala ya muraqaba likhua, ambiyani, yu alikhwa, kama li vuambiyeni ni mas'ala mazitu. Ahada alikhwa, amaniyambia, anasoma katika nchi anje, nchi anje kule, Kanada. Akaniyambia kuna baadhi vijana ambao wa metoka katika mji wa kislam, au mji ambao yaglib alayhi l-islam. Wa dhani yake kuna din, kuna u-islam, kuna sheria, kuna mambo mazuri, yani sura nzima ukiangalia katika nchi ni sura ya u-islam. ma tara yani almunkarat wala tara alfawahish walillahilhamd katika ule mje akaniambia wale vijana walitoka kule katika ule mje wakaja pale kusoma wamekuja kusoma vijana shabab nasema nakaribia kama watano nasema walipokashukia ile ile nyumba ambayo mimi nilikuwa naishi na yeye kadhalika amekwenda kusoma kule masomo ya mbele waliposhukia pale akasema kwa mara ya kwanza pale nyumbani nikaskia adhana ya fajiri vijana wale walipokuja mashallah adhana ya fajiri nikiamka alfajiri hivi mara nikaskia adhan katika ile flati wao naoka allahu akbar allahu akbar anna mashallah nasema na mimi nikashuka pale nikafuatilia fatilia ile ule mwadhini mpaka nikapata ile flati wanaoka nikamwambia wakaniuliza vipi kuna msikiti hapa karibu nikamwambia la msikiti uko mbali sana afadhali tusali hapa pamoja waka swali mashallah Kwa siku ambazo Alizitaka Allah wa ta'ala Baada baada ya ya Mara hamna Hamna tena tena mvipi masiku katika lift jamaa vipi Mbona ule mwadhini ಬಸ್ ಒ ಕೈಲೇ ಹಿ ಮಶಾಲ್ ಕೋಸಿ sana ಕೋಕಲಿಫ್ಟ್ ಕಮೋಜೋ ನೋ ಮಧೀಕೆ ಮೊಪಿಟಿ ಚಿಕ್ಕಿಸಿ atuwai tena kuswali. Eh maana kikweli mambo ya kusoma soma na nini? Sasa tunakuwa busy. Atuwai tena kuswali fajira. Sasa tukiamka saa ngapi saa 2, saa 3 asubuhi. Ah, nyamani fanyeni bidii bwana. Mnataka nije niwaamsha? Ah ah, sisi watu wao kaweka simu zile lakini wewe usije. Wewe usije. Sisi nyewe tutafanya tuta, tuta bidii tutamka. Wakamwambia. Baada ya kama siku chache baada ya ya maneno haya kukutokea, yule akh filah aniambia Ha sema ni kawauna usiku siku hiyo Baada salatu العisha Naam, baada salatu العisha Kama sa Sa tatu, sa nina za usiku Ha sema ni kawauna Nika kutana nao katika lift Wawili katika wawo Wakawa Wameshiku wanawezao hiu finamna hiu Wamelewa Sokara Wawili katika wawo Sakirani, fina asema wallahi nilipofika nyumbani bakait bakait fasaltu Allah Subhanahu wa ta'ala athabati nikakumbuka thabati ya Allah Subhanahu wa ta'ala ikawa sana zote na muomba Allah jalla jalaluhu Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik haa jana wamakuja siku chache zilizopita yuadhinun li salati al-fajr yusalluna salati al-fajr fi din fi istiqama fi salah aina ذهب هذا صلاح leo awauna baadhi yao wamekuja sakranin wananuka khamr wanatoka kutoka night club akajua kumbe ndio hii sababu ilefanya hakuna ya salatul fajr ndio maana akamwambia hata usije kutoamsha akasema mimi hawa vijana walikotoka mimi na hakika wamesoma qur'ani zaidi zaidi yangu mimi mimi na hakika wanajua ahadith wamesoma dini zaidi yangu mimi Mimi natoka hapa Kenya. Hao wametoka katika miji ambayo mashehe wote wako huko na wanazoni wote wako huko. Mada aqulu laho. Mada aqulu laho. Lakini nikakumbuka hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam balleghu anni walau aya hata kama ni aya moja. Akasema hii aya moja mimi ambayo najua inshallah nisimamishe hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba nimewaambia. Kaaenda kazungumza nao. وسي الله اعلم سيعي بعدا هapo مambo yalikuwa. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياهم سواء السبيل وان يثبتنا على الحق. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مساله مراقبه اخوان مساله مزيد. لساه يليه ويبيلك يا جناحا وقفيك مرحله هي Na kufika dharaja hii. Ni kwamba paleo alipoona, kwamba mafi aayuni nasi. Ma chuhi ya watu wano wangalia paleo ili nchi wali kweko. Hakuna watu wano wajua. Kuleo wali kukweko, wakiangalia hapa kuna rafiki, hapa kuna fulan, hapa kuna allan, hapa kuna baba, hapa kuna mjomba, hapa kuna sadiq, hapa kuna ram. Yarao. Fayahtafith ala nafse. Yuhafith ala nafse. Yuhafith ala imani. Yuhafith ala dini. Lakin almuslim اذا اقترب هاهو سasa inapokuwa balaa kwa hivyo inakuja sasa silaha ya muraqabati Allahu azza wa jalla ndio Imam Nabawi akatokea hii hadithi ya pili ya Abu Dharr na na hadithi ya Jundub ibn Junadah na Muadh ibn Jabal ambayo yasema ittaqillaha haythu ma kunt haythu ma kunt watbi'i sayi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin-nasa bi khuluqin hasan hadith ya tatu ayu akhwa من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حديث عبد الله بن عباس كذلك متポケ امام الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديثي انسمع كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فكان مشه حديث حديثه كذلك اخوان فيله فيله تميزغومزيا كتابه 40 نبويه فله حديثه اولا يا عمر يقول في كتاب 40 نوويه الحديث الثاني حديث اتق الله حيثما كنت تمهزغمزيه في كتاب 40 نوويه حديث 18 حديث هي عبد الله بن حباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك ايه كيانا حفضي امره الله سبحانه وتعالى حفضي ما امرشه ومباقه يا الله سبحانه وتعالى ونيه اتك حفضي معناه المراقبه مراقبه في السر والعلن Na hiya Allah subhanu wa ta'ala kathalika atakuifadhi Mbaka mwishu hadith hii kathalika tumizungumza katika 40 na wawiya Halif ya kumina tisa Kwa buhizi hadithi 3 ikhwan Zote tumikusha kuzi Zungumza fil 40 Inakua hakuna haja tena ya kurulia Kwa wali ambao wanahitajia kumbu kumbu Wanaweza kuruli katika kumbu kumbu Za al 40 Ambazo tumizungumza katika siku za nyuma Hapa hapa katika masjid al azhar Tunakuenda kwa hivu katika hadith Yanne حديث عنه انه انه حديث عن انس بن مالك رضي الله عنه امه بوقى امام البخاري حديث انس بن مالك الذي رواه البخاري حديث انس بن مالك جده ثم بعد اذان المؤذن انبي وقت ما فكر الحديث الرابع حديث ان يا جن يا باب المراقبه كما تو لفتوا ان حديث انس بن مالك رضي الله عنه امه بكي امام البخاري نا امام البخاري امه بكي في صحيح chini ya kitab ar-riqaq kitab ar-riqaq bab ma yutqa min muhaqarat adh-dhunub kitab ar-riqaq bab ma yutqa min muhaqarat adh-dhunub hadith hiya ans bin malik radiyallahu an anasama innakum تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشرك كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات انكم لا تعملون اعمالا انس بن مالك رضي الله عنه اوامئ من يخاطب من اتابعين احسنت انس بن مالك هو من صغار صحابه ketika wale masahaba walikuwa na umri mdogo wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam mnakumbuka mamake ummu Sulaim alikuja naye kwa mtume alaihi salatu wasalama akamwambia hadha ghulamon yakhdumk alipokuja mtume Madina mamake akamleta Anas kwa mtume alaihi wasallatu wasalam akamwambia huyu kijana nimekuletia zawadi ya kufanyia kazi akuhudumikia akamhudumikia Anas bin Malik mtume sallallahu rabbi wa salam alaihi muda kam 10 sanawati Baba kiondoka uli mngonini mtume alayhi salatu wasalam fi Madina Anas mazala mgira Anas bado mdogo Bado mdogo Anas ukimweka umri wake pamoja na wale kina Abu Bakara Siddiq na Uthman na Umar nimeginea kwa hivyo kana miongoni ya sahaba ndio maana aliishi muda mrefu baada ya mtume alayhi salatu wasalam kuondoka fi ahdi tabi'i sasa alipokuwa na tabi'ina siku moja Anas akawaambia tabi'in awaambia innakum latahmaluna a'malan ninni mnafanya a'mal mnafanya mambo hiya adaqu fi a'yunikum mina sha'r mambo ambayo ni mnayaona kwamba ni madogo katika macho yenu madogo sana na ni membamba sana mina sha'r membamba hata kuliko unywele mmoja udogo na uembamba lile jambo na uhafifu wale lile jambo mnaona kwamba ni jambo hafifu dogo kabisa hata kuliko unywele ule uembamba wake na udogo wake na uhafifu wake lile jambo yale mambo ambayo nyinyi mwayafanya mwayona kwamba ni mambo mepesi madogo membamba kama vile unywele au zaidi ya unywele adaq min ash-sha'r kunna na'udduha ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wasallam Mambu hayo hayo yambayo njini mayafanya Sisi tulikuwa tukia hisabu Tukia ona Tukia, tukia chukulia wakati wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Mina muubikati miongoni mamambo ya kuangamiza Miongoni mamambo ya nayo angamiza Mubikati hayi muhlikati Mambo ya nayo angamiza Kwevo mambo njini mayafanya Ambayo mayaona ni madogo mepesi hafifu Adak mina shaak, membamba madogo kuliko unyele Wauna unyele vile ulivo Sasa mnyembamba lile jambu kuliko hata unyele Alina, alina yani halina shida yote Halina tabu yoyote, jambu dogo sana Tunaliona sisi Wale tabiina, awambia Lakin, Anas bin Malik rada dhawa anha Awambia wakati wetu sisi Tulipokuwa na mtume sallallahu alayhi wa sallamu Hayo mambu mayauna madogu nyingi. Sisi tukotku yauna ni mambu ya kuangamiza. Ni mambu ambayo muh, lika. Yanangamiza. Mubiqat. Yanangamiza. Tulqi l-insana fi wabal. Tulqi l-insana fi halak. Yanam tukumeza manadamu katika manangamivu. Haya manenu ayo alikwa. Ana yazungumza Anas bin Malik. Kuwambia tabi'i. Tabiiin ni watu ambao wa mewauna wa memwamini Tume عليه salatu wa salam Wa memfuata wa kamuwamini Na wa memwamini Allah jalla jalal Wa kawauna sahaba Na waka wafata wa le sahaba Na kusoma ketuka kwa wawo Hawa ni tabiiin Tasa imani yao iku dhara jagani Na khufu yao iku dhara jagani Na aamali zao ziko dhara jagani Tasa ikiwa Anas bin Malik Wakati huwa watabiiin awaambia maneno haya yale mambo yale yokuwa akifanywa na tabiina tabiina kina nani ehwan hebu ntajeni mifano ya tabiina طبعا انس بن مالك hakusudi wote katika tabiina anakusudia baadhi ya tabiina ambao wanaofanya yale mambo lakini ukisikia tabiina unazungumzia watu kina alhasan albasri radiyallahu an unazungumzia watu kina sa'id ibn musayyab radiyallahu an nawengineo hawa watu ambao wanatajwa katika darajati al-iman wako juu na katika manazil al-iman na manazil al-ilmi wako juu sasa hawa watu Anas bin Malik awaambia maneno haya wanazuoni wanaozungumzia sharhi hadithi hii wanasema sasa je Anas bin Malik angalikuwa leo yuko hai akaona vile waislamu leo wanavyofanya na mambo ambayo waislamu leo nao yafanya Yalee mambu ya makosa ambayo, sisi leo wa islamu, tuwa yaona adak katika macho yetu mina sha'ar. Tasa yalee mambu, haya mambu, wakati wa anas na mtume sallallahu alayhi wa sallam, atatumia maninogani. Ikiwa hii ndiyo luga, anawambia tabi'in. Awambia haya mambu ambayo kwenye mtume mina sha'ar, wakati wetu sisi na mtume ni mina almuhubikati. Tasa haya mambu, sisi leo, tuwa ya tukuli ya vipi. <tukamuja>, ikhwan Nasal, hapa, Anas bin Malik Kuna Kuna ambayo anajaribu kuweka wazi huu huu huu, sehemu anawapeleka Ili wawe Na wawe huu mlango. Mlango huu, Na Na katika Imam Imam Imam al-Bukhari, al-Bukhari al-Bukhari kupitia kwa fikhi Ya Imam kama saa zote tunazowatajia katika dhurusi kwamba fiqhu ya Imam al-Bukhari fiqi yake iko katika zile tarajim al-abwab zile tarajim za abwab za Imam al-Bukhari ndio fiqi yake ameiweka pale sasa katika sahihih al-Bukhari hadithi hii Imam al-Bukhari ameiweka bab ma yutaka min muhaqarat al-dhunub kwa hivyo Imam al-Bukhari amefahamu kuwa hapa Anas bin Malik anazungumzia masala ambayo yanajulikana muhaqarat al-dhunub ya le madhambi yanayodharauliwa ya le madhambi yanayochukuliwa kwa wepesi yanayochukuliwa kwa usahali kwa hivyo mpaka inafika daraja mwislamu anaona lile kosa ni kama adaq mina sha'r ambalo kosa lile linaweza kuwa katika mizani ya Allah subhanahu wa ta'ala ni mizani nzito anasema kunna naudha min al mubiqat kwa lugha ya Qur'ani باللغه يا قران يا اخوان ماذا يقول ربنا تبارك وتعالى في سوره النور وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم نيجي مناونا kwamba mambo ni mepesi mnachukulia kwamba mambo hayo mnayofanya ni mepesi lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala azim ni mambo mazii hii ni lugha ya quran kwa quran inasema وتحسبونه حينا na katika lugha ya Anas bin Malik ana sema mnafanya haya makosa na haya madhambi mnaona ni adaq min ash-sha'ab sisi tukiaona mbali mtume sallallahu alayhi wasallam min al-mubiqat dio maana mtume sallallahu alayhi wasallam fi al-hadith alladhi rawahu al-imam al-bukhari min hadith abi huraira radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب جيبوشينينا مذانبي منو يذراو يذراو فإنهن يجتمعن على الرجل مذانبي هيا ينمكسنكيا ينم ينم ينم ينم مندام مندامو أنا يكسانيا هيا مذانبي أنا يكسانيا يلي مذانبي أنا أمباو أنا يشكولي يكواني ميپسي ميپسي أنا يكسانيا مندامو يلي مذانبي حتى يهلكنا مبكا يموانغميزي Hatta yuhliknahu mpaka ya muangamize ya limadamu Ya limadamu ya limadamu ya limadamu ya limadamu ya limadamu ya limadamu ya limadamu Katika nabar ya limadamu Katika nabar ya baadhi ya islamu Kuna madambi mingine ya naisabika Ayo ya naonekana ni madambi ya kawaida Au kosa ya naonekana ni kosa la kawaida Kosa mbalo halina mushkil Halina utata mpaka umislamu ambaye ngine na kuzungumzia kwa salili ambio sallala sasa wewe piga makelele na ni hii tu jambo hili tu namna gani bwana inaonekana kama ni jambo la kawaida lakini amama Allahu azza wa jalla min ايش ha min al-mubiqat ni upo mfano mmoja ekhwan mfano mmoja mfano mmoja kwa sababu ya wakati tukua kwa mfano Leo katika katika mazingira na na maisha wa islam. Kosa la isbal. Kosa la isbal. Maa isbal isbal leysa, leysa kosa manamke, kosa la isbal kosa la Isbal isbal isbal maana ni Ni mwanamume mwanamume mwanamume Leisa muslim Kwa sababu atakiwa ಲ yake aiburute Ili ಓಸ್ಬಾಲ ಕೋಸಲ ಅಸ್ಲಮ ಮೋನೋ ಬಸ್ಬಾಲ ತೀವ್ರ Kwa hivyo unaweza kwa mwanamume isbal ni pale mwanamume anapo buruta nguo yake iwe ni kanzu iwe ni suruali iwe ni kikoi iwe itakayokuwa ile nguo Sasa maana ya isbal ni nguo ya muislamu mwanamume inapopita chini ya macho mawili ya miguu Ka'bayin ikivuka ka'bayin nguo ya muislamu rajul hadha thob yusamma ish isbal na yule muislam anayefanya kazi hii aitwa musbil sasa tushasoma maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam yanayohusiana na isbal na tahadhari ya mtume alayhi salatu wasalam thalatha la yukallimuhum Allah yawm alqiyama miongoni maw musbil almusbil izara yule anayeburuta nguo yake inayovuka macho mawili wailun lil aqa na hadith nyingine ya mtume sallallahu alayhi wasallam كل ما أسفل الكعبين ففي النار. إلي ويل للعقاب من النار نحديثي وضوء. هذا ما أسفل الكعبين ففي النار. هذا حقيقة. هذا نحديثي ذا مطومي صلى الله عليه وسلم. أمبعد ذا فنجم منشاك وسهيل إلى إسبال نماذا بالنار. مطومي نتوان بيها لا يكلمهم الله. واتو أين تاتو. لا يكلمهم الله. يوم القيامة. katika katika hadithi nyingine finnar haya masala inafungaanishwa na moto na jahannam wa liyaadha billah masala فيها عذاب مساله فيها توعد او فيها الترهيب وفيها وعيد من الله عز وجل لكن sasa unakuta waislam mambo kama haya wanakulia kwamba ni mambo mepesi kama na nasu yusallu wa thiyabuhum musbila wa gapi katika waislamu ana swali tena katika sala nango yake musbil paka chini teremka na baadhi naas baadhi ya waislamu anadhani kwamba ile nguo ikiwa inateremka akiikonja ashalimika na isbal la hadha khata akha hii ni kwa sala nyingine kukunja nguo katika sala suruali ukikunja kwenye sala khata khata ndugu yangu hapa ramadhani aameshanga anemwambia mjawabu niam khata hii ndio kusoma al-ramadhan hasan barakallahu fik mefahamu vizuri eh isbali kwa hivyo mambo kama haya ekhwan ndio alikuwa anayazungumzia Anas bin Malik sasa leo احد الصحابه akija akiangalia ile hali tulionaayo sisi waislamu leo katika mavazi tu peke yake wewe usingie katika masuala mengine waacha mambo ya muamalat usiguse kwenye muamalat maana yake mlango wa muamalat ukifungua ndio balaa kabisa ziko kun ndani sasa chukua wewe mavazi pekee yake libas pekee yake tena si libas ya watu wote libas ar-rijal pekee yake hujatujafika katika libasa ni saa hatujaenda katika muamalat hatujaingia katika ibadat hatujaenda kwenye mambo ya mambo ya masharahi na mambo mengine kama haya ambao Uislamu unayafanya فالشيكه هيني peke yake la libas inda rijal kisha weke hii mizan ya hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu innakum la ta'maluna a'malan ha hiya adaq fi a'yunikum min ash'ar nyenye mnafanya a'mal mnafanya mambo ambayo mnayaona katika macho yenu adaq min ash'ar manpomadogo madogo na mepesi kuliko unywele mmoja ndivyo kama hivi leo tunaochukulia sisi masuala ya isbal mathar anasema anna ibn malik kunna naudduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat ni katika mambo ya kuangamiza sasa tujiulize ekhwani isbal minal muhlikat wa minal mubiqat au la minal mubiqat la shakka fi dhalik hakuna anayetia shaka katika masuala haya liana nabii sallallahu alayhi wasallam rabata hadha alhukm bimaadha bilhathab wabilwaid wabiltarhib mambo ambayo yamewekwa waid bin nar mambo ambayo yamewekwa tarhib wewe unafikiri ni mambo madogo unafikiri ni mambo ya sahali madha taqulu wamma rabbik tbaraka wa taala yawm alqiyamah Ya umayakumu naso le rabbi Alamin Kasa kitu gani kina kuzuiya Na kutoka muislamu katika makosa kama haya Ambayo ni makosa halio Enea baka ya mekua ni mambo ya kawaida kwa wa islamu Huu ni mfano Wala tulengi mtu yote kwa mfano huu Ni mfano ambayo tunaweka katika mizani ya kisharia Kupitia kwa haya maneno Ya Anas Bimalik radiyallahu anhu njio yetu sisi kutanabaha na masail kama haya na kuwa na mazingatio na kuwa na ufahamu ili tupate kujirekebisha hakuna mwislamu ambaye hakosei wala hakuna mwislamu ambaye hatelezi wala hakuna mwislamu aliyekamilika alkamalu liman ekhwan eh lillahi azza wa jalla wal isma lillahi tbaraka wa taala wahda hakuna aliyekamilika kwa hivyo njio yetu sisi waislamu mara kwa mara tukumbushane na ndio faida ವರಮರ